قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من, من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا ولو أن رجلا قبل امراته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمه مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعه إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي ثم يأتي ويبين الحكم الثاني وهو الصورة والكيفية ما هو المقاء الذي به يفسد الحج فيقول مجرد مجاوزة الختان الختان يفسد الحج ولو لم يكن ماء دافق ومجاوزة الختان للختان يترتب عليه أحكام عدة في الإسلام اولا هنا ذكر مالك ان مجاوزة الختان للختان ولو لم يكن ما اي ولو لم ينزل انه فسد حج ويترتب على مجاوزة الختان ايضا كما يقولون حوالي عشرة احكام منها فساد الحج ويلحق به فساد الصوم ويلحق بأجوب الغسل تكميل الصداق في النكاح اثبات الاحصان وجوب الحد إن كان حراما الحاق الولد احكام متعدده تلحق بها ايضا النفي العنه اذا كان عنينا ام لا كل ذلك احكام تتعلق بمجرد مجاوزة الختان الختان حصل انزال أو لم يحصل ويقول مالك بالتفصيل وكذلك ايضا يفسد الحج بدون مجاوزة الختان للختان خروج الماء الدافق اي المني بتسبب منه بمباشرة ولو دون الفرج مداعبة مع الزوجه ملامسة مباشرة في الفخذين الى نحو ذلك حتى جاء الماء الدافق يقول مالك هذا يلحق بمجاوزة الختان للختان وكذلك عند أن هذه الحالة التسبب في إخراج الماء ولو بدون وطء يفسد الصوم وفيه الكفاره خلافا لمن لا يرى الكفاره الا بالوقاع فقط وهنا بين لنا مالك ما هو وقاع الأهل الذي يفسد الحج أهو الوطء مع الإنزال أو مجرد الوطء ولو لم يكن إنزال هذه واحدة الثانية الانزال بالمباشرة اذا المحتلم الذي نام في مزدلفة بعد عرفات وقبل منا واحتلم في المزدلفة فصل حجه ولا شيء عليه لا شيء عليه وفي نهار رمضان اذا نام واحتلم فسد صغمه ولا شيء عليه لا شيء عليه لان ذلك ليس بتسبب منه ثم يأتي مالك بقضية ثالثة من فكر ونظر واسترسل في التفكير حتى جاء الماء ماذا عليه؟ يقول لا شيء عليه هناك في الصيام يبطل الصيام عنده لانه تسبب في اخراجه بمتابعة بالتتابع والاسترسال بخلاف ما لو نظر نظرة مفاجئة واثارته فكف نظره او غض بصره وصرف فكره عن هذا التفكير وغلبه الماء فلا شيء عليه اما ينظر ويتابع النظرة بالاخرى ويسترسل في النظر ثم يسترسل في التفكير حتى ياتي الماء فهو متسبب فحينئذ يبطل صومه وهنا يقول لا يبطل اي لا يبطل الحج لانه ليست هناك مباشره إنما فكر غلب عليه وخواطر النفس لا تملك قد يخطر على نفس الإنسان أو على حسه أو على فكره قفر بالله عياذا بالله قد يخطر على باله شيء كثير لكن يدفعه ولا يسترسل به ثم يقول مالك أيضا في المسألة الرابعة لذا إذا قبل إنسان امراته أو أمته ولم ينزل شيء او قبل ونزل بسبب التقبيل ان قبل وانزل المنية يكون تسبب وباشر ولا لا حينئذ يكون متعمدا متسببا يفسد حجه وعليه ما في الوطئ الكامل اذا قبل ولم ينزل شيء يقولون هنا التقبيل على قسمين رحمة ووداع يوادع زوجته يوادع امته على سبيل الرحمة والمودة فلا شيء في ذلك لكن يقولون في الاحرام يتجنب الفم لان الفم موضع اثاره ولا ينبغي تعمده في هذه الحالة فاذا فعل ولم ينزل شيء فلا شيء عليه اذا التقبيل من حيث هو إن انزل ماء فسد الحج كما لو وطئ ان لم ينزل ماء الحج صحيح ولكن عليه بدنا عند مالك لماذا لانه انقص من حرمة الاحرام عنده الاحرام يمنعه من مباشرة من تقبيل من اي شيء من امور النساء حتى مجرد اللفظ لا ينبغي أن يتكلم في سيرة النساء بحضرة النساء كما جاء في قوله سبحانه الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا الرفث الرفث يفسره ابن عباس أنه حديث النساء بحضرة النساء يتكلم فيما يتعلق بالنساء بوصفهن بعادتهن بأعطاء احوالهن بجمالهن بصفاتهن وهن حاضرات لان هذا الحديث من شأنه ان يثير شأن الرجل اذا فلا رضع القول باللسان ممنوع فكيف تمتد اليد للملامسة او يتجرأ ويقبل فانتهك حرمة الاحرام وانقص من محروميته فعليه عند مالك هدي وحجه صحيح. <تصفيق> هذه قضية اخر تتمة للأول تفريع عليه عرفنا بان من وطئ زوجته فسد حجه وعليه هدي وهي ان طاوعت عليها هدي في مالها ان كانت مكرها فعليها بدنا والبدنة من مال من اكرهها اي زوجها ان كانت مطاوعة ووجبت عليها البدنه المره المرة الاولى ان تكرر منها ذلك وهو يراوده او تطاوعه وتكرر الفعل هل بتكرار الفعل يلزمها بكل مرة طاوعت فيها في حالة الاحرام هدي او يجزئها هدي واحد هذه القضية عند الائمه رحمهم الله كقضيه الكفارة وقضية نواقض الوضوء فهنا مالك يقول عليها هدي واحد ولو تكرر الفعل منها مرارا، قياسا على من كان متوضئا فأتى بناقض من نواقض الوضوء خرج منه ريح ولم يتوضا ثم بعد فترة راق البول ولم يتوضا ثم بعد فترة اكل لحم الجزور ولم يتوضا بعد فترة اتى الغائط ولم يتوضى وغاد ان يصلي كم ناقض جاء منه اربعه نواقض للوضوء كل واحد منها يستوجب وضوءا نقول عليه يتوضا اربع مرات ولا وضوء واحد يجزئه وضوء واحد يجزئه ولكن لو انه حينما خرج منه ريح فوضأ له ثم راق البول وثم توضأ له ثم أكل لحم الجزور. يحتاج كل إذا كان توضأ لما مضى عليه أن يتوضأ ليش لكل حدث مستقل فمالك رحمه الله جعل المعاودة والمطاوعه من المرأة للرجل في حالة الاحرام كتعدد أحوال نواقض الوضوء ما لم يتوضأ لما مضى ولهذا لو انها طاوعت في المرة الاولى وحالا اخرجت بدنه ثم طاوعت مرة ثانية عليها بدنة اخرى لان البدنة التي مضت عن الفعل الماضي والفعل المتجدد يجدد معه وجوب الاش البدنة الثانية وعند غير مالك كلما طاوعت ما لم تكن كفرت للأولى فعليها تكفير لكل, مم... لكل مرة هدي فان كفرت عن المطاوعة الاولى وجاءت المطاوعة الثانية بلا شك عليها هدي جاءت مطاوعة ثالثة في حالة الإحرام عليها هدي ثالث لم تكفر عن المرة الاولى طاوعت اولا ولم تهدي ثم طاوعت ثانيا ولم تهدي طاوعت ثالثا ولم تهدي عليها عند الجمهور ثلاث بدنات لكل مرة طاوعت فيها بدنة هكذا هذه المسألة مالك يعتبر تكرار المطاوعه منها كالمرة الواحدة وكذلك الرجل لو معه اربع نسوه محرمات ووطئهن كل واحدة في يوم عليه بدنه واحد. عند مالك ينظر الى انتهاك حرمة الاحرام فقط ولا ينظر الى تعدد الفعل وهكذا ناسيا جاهلا عالما كل ذلك عليه هدي واحد عند مالك وعند الجمهور ان كان معه عدد من النسوة فكل مرأة وطئها في الاحرام عليه لها ايش هدي نعم. الكلام في الحج والكلام في العمر سواء سواء كان الوطغ في الحج او الوطغ في العش في الكلام على التكرار في الاحرام يستوجب تكرار الهدي ام لا مالك يقول لا يستوجب سواء تعددت النسوه او تكرر الفعل مع امراه واحده والجمهور يقولون كل فعل له هديه سواء تعددت النسوه او تكرر الفعل يقول له هل الحقه اثم في هذا التكرار ولا لا يلحقه هو لا حق لانه منتهك حرمة الإحرام في كل مرة اترى الصائم لو وقع اهله ووجد عليه الكفارة واقع اهله في الظهر هل يحق له في العصر لا يحق له لان حرمة النهار قائمة فلا يجوز له ذلك حتى قال غير مالك لو كان مسافرا ومفطرا في السفر ووصل بلده لا يحق له ان يأتي اهله لان عليه ان يمسك بقية نهاره وانت كان تقدم لنا اند مالك انه اذا قدم وجد اهله طهرت من حيثها في يومها وواقعها فلا شيء عليه لان له حق الفطر في هذا اليوم والجمهور يقولون حق الفطر في حالة السفر وإلة الفطر مشقة السفر وهو قد وصل الى بلده وارتفعت العلة فارتفع الحكم وهذا هو الصحيح عند الجمهور لا. يقول الاخ القبلة بدون انزال هل فيها تفصيل قبل الوقوف او بعده نقول لا مطلق قبلة بدون انزال لا يفسد معها الحج قبل الوقوف ولا بعد الوقوف انما عليه فيها هدي اما افساد الحج بدون انزال لا كل ما يوجب افساد الحج بالوفء فهو على القبلة فيه الهديون الفترة التي يصد فيها الحجب الوط لو كان محل الوطئ تقبيل هو الذي فيه الهديون.